Love One <toddress> and Yeah! zero Yeah. وهو النَّذِيرُ O, O 119. فإذا هي تلقف ما يأففون فوقع الحق وبطن ما يشاء من عبادي والعاقبه للمتقين يُقال Thank you. Szanowni Państwo, خير الغافرين واكتب لنا No! Oh وقطعناه What about Shahid ALU NAKAT ANNAKA إِنَّ الذين تدعون Wszelkie <try>